<تصفيق> اللهم رحمن رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أو قاعدة جماعة تقييم أم القاعدة وبيجي فرع له قاعدة يعني شوفوا معنا كان ظل يجني ذيك يعني وكم يكن التابع لا يفرد بالحكم لوش ما التابع تابع شو كوتو شو انكوتوا شو انكوتش خوي بأخوي حكمك الجوازي بداناني بيجي أما مثلا حكمك بيهن كن بلقوا تابعي چيا تابعي تفيد هذه هادل قاعداتو بأن تابع ليس له حكم مستقل بل إنه بمنزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام أم ريسايا أم قاعدايا معناي أما أجيانيت كتابع شون كوتو حكم فرواري سربوخو مستقل لنيا خوي, خوي يعني بتواني حكمي كي بلكو وكو شتيقويا كهر يعني هرنيه نيا يعني موجودني. لو لويك حكم بيه وتعلق بقريات الأمثلة النمونا الجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه تابعيك يا دايك يا أولمي سكي حيوان بات كيك عالا أو دايك حيوان باتنياي لقو بيجل دايكي باتنيان أفروشي لقو دايك التابع لا يفرد بالحكم ثانيا إذا سافر العبد مع مولاه فيقصر الصلاة عند قصر مولاه وليس له حكم مستقل حيث أنه تابع لمولاه في القصر والاتمام. أجر برد يجل سيدك خا سيدكي... كا... سفري عاكا كر... سفريك نيوز مولاك لقال... مولاكه لجل لقال... عاكه لجل فرو دكه كرت كا... أكادو. أجر أو نيوز كرت كرتو أميز نيوز كرت أكادو. أجر أو كرت نكردو. آه شو نعم كاري أو, تابعي أو. وليس له حكم مستقر. خوي بخوي فروار يا حكمك يصير بخوي من حيث شون كا أنه في القصر بالإتمام. لأن نيوش كا كورت كردون ولنيوش تواو وكذلك الزوجة تابعة للزوجة في القصر بوخاتريتشي. شو كبيا أجبروه على شو أنك إقامة بكاد زناجش تابعي. بيأو كيد. أجر بيأو تجيبه شو أن زناجك يلا جال خوياه برد قصدي إقامي بوله شو يعني هن بوخو أوتوماتيكي أبيته تابعيشي. بيأو كمان شوقاتی ل قصر و لە اتمام کردند. بام با اون معنا نه. اگر هاتو شوقی آواشات اختلافی بیشتر لگال عبدالله براتن بیشتر. مثلاً باورم که برای هلا خویار نیست کردند که اتو. سببی که شرعی نبا. اما لگال که اگر سببی شرعی بیه. تی این. یعنی مثلاً باورم که قصد اقامت لشون اگر جنگش مرتبطه به تابعی چون مال و لیگه آد لە تبعیتی لاس سنت من اینو ما اشتیاد ما یا مسند بنویمونه لرا مسند نوش کرد یا مسند شوەکەی شواگری تبعیی مسند بنویمونه مزاریکو که مسند آونه دانه ام تبعیم اکرید و گنجششو تبعیی یا او او تو Same, طبوا إقامة وبوالسفر. وين اختدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعة. آه بس بوتي مثلاً مسافر نشكر ناكاته. تعدد الأم قاعدة التابع لا يفردو بالحكم. أجرعتو مسافر اقتداءكرب بالمقيمه. كسي على سفرة نشكرك كاتو. أجر لبجد إمامك المقيمة يعني هالماله. نجي خند في الوقت للكاتي خويه أتم أربعة. شو أركاد دخله؟ لأنه يتغير فرضه إلى اربعه سنك فرزك اي ام هرشان دورك اخواني مسافر فرزك اي غوربوتشي بوتوار لان الماموم من نص حديث ان ما جعل الامام ليتم به و امام بيرنيجداري على بروي خالك بيرويليفكا اذا اگر خالك بيرويلا امامنا كان ها اگر ها تو ماموم سهوي كر ها يسوجدي نعم اگر هات ماموم سهويناك ليش إنما جعل الإمام نؤتم به والتابع لا يفرد له بالحكم فإن أصاب فلكم ولهم وإن أخطأ فلكم عليه ما قلنا نمنع سبنا نمنع بنا الله علشان اختلاف تنابي أقعدت إمامك نوزي خون بمرد توعي نوزي طالب كبرت شو ماله بيلك أو تكتب نوزي النبوي هلا شي كيسوا أехал كا كش نوزي ن بوطي كل حد يقدر يفهم واذا فلكم عليه اا احلا ينكر يوه نسخه جدا تواوا برام حلقه كذا سكت تمام زايد اعاده والله العظيم لازم باختلاف بيت يعني اه صار بس بسبب جابنا صالبتهم اركزت اا للركوعه مثلا سوره ورد دعاء ورد لو مقا أيا كان فلاموش كذا لو موقع أشوات هل هل يعني يعني <تصفيق> comfortably برهایی تمرا و moż بیشستی و Понگوام شایی من رقشتی کرد بارشتی به ابته چیزی رو ٹوشگیم Filс塔رمحگی مب LIهنید بیشمٰ queen بیشتی کار جهل مهنن something این نیه انشاءالله نیوزگی جایزه چون اراده بابی استیاد و کاره بیشن نازنه نا بی بگرمو بی خونمو نازم چیوانه اگر نزنه او اشکال نیه نیوزگی درسته ولی اگر امام فتحه خون مفریانک و فتحه خونه باییی نکرید باییی حساب کرید. فتحه امام اگر بایی حساب کرد انسان المعتم واجبا لم یلزمی الامام ولی المعتم و السجود ایسان باسمان گرد بوتي عثمان اللي بروي تابع كيا والثانية حكومية شو سهل مؤتم واجبا لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود اگر كابري بيشمنير كسيك هنا مأموم مأموم بيش ما لا مثلاً لا هنا كا لا إمام ولسر لأن لأنه تابع لإمام شو كا تابع اگر ببین کنه دروسیوت لبابی قیاس ببین پرجنوز پرجنوز و پرجنوز کبرا پرجنوز تابع تابعی کوتی پرجنوز زک است و تابع لا یفرد له بالحکم تابع و ابوخ و حکمی حکمیه منظور یعنی ل شیکه واجب یو کیه حکم مثلا بنمون اا بنمون واجب بدن چی هاپ صا ها یا مصنونمونا لیهیه که مصنونمونا واجب تبعیل امام کاشی امسری برسکرود لی مصن لرکوع بل لوی ک امامیم تمام ما ن اماما کشونم امیدون کام تابع اه اولش سنتا و کهیش مستحبات من ملك شيء ملك ما هو من ذراتی کسی مالی کشته بیت خوانیش اويك الضروريات او اشتس ابيك خاوني او شي او اشتيك الضروريات يعني لبليه الضروريات او اشتى حسابك ابيك خاوني او اشتس من ملك الشيء ملك ما هو من لوازم عقلا او عرفا ولو لم يشترط في العقد هكذا يب بمالك اشتيك اويك لوازمو بيداو يستو ضروريات او اشتس عقلا او عرفا ابيته مالك اوش ها لا روح عقلي ولا روح ولو لم يشترط في العقد لعقدك ش شدان نعبد بمالك الكبير الأمثلة من ملك دار ملك الطريق المؤصلة إليها كسيبوا خاوني مالك أو جادو الريجايك بو أو مالك أشيبته خاوني أو جادش لأن الطريق من ضروراتي ولوازم الدار شنك الريجاي جاده يجي له زر شتفيه لا يوجد زرول يكاني مالك أخر جاده مخليه نبيه تنبوا هو مالك يا فردي هواي من ملک آردن ملک معفوقه و ما فوقه وما تحته هر کسی بو خوانی زیبگ، اویکه لبانی زیبگ، اویش عالجی زیبگا هنی، آقا خلاصه چوزنم خالی تیاد دربری هرچی مالیکی است. شیخ خلنا سوال نوته, نوته نوته یی خالگشته. تو اسلامی کس دو اسلامی هر کسی هنی هر کسی دوازی هذا يو هالكسيك عربي هالكذا بوديو خ خوانية تي تو الناس هاتشون نوتيني تي؟ إيه فرمي الناس الشراكة في ثلاث في الماء والكلاء والنار خلق اشتراكيات يعني عقد تعبرة جائزية تعبرة جاسوسية ليست وبس الناس الشراكة خلق فهذا مش ناشرين. لتشوف في ولا دي أغر نوت أجرة يعني سو من خواعدید شدگنله و کجا بیای تمبرم بیارمی و تو تمنی لیاد روز بیار خرکشتی شرکتی نابیه فی ثلاث فی الماء از نفتی گسینه نمونه شرکت أو كمان يعجب بيفروشنوه نازل توليدي او انا أنا كار اصله اشتكي أم نوته هي خالك كل أو خالك لو نوته بجدر بولي أو خالك أبي بحاشي وبيلا خدمة أو صار صارقلي الله يشج الدولة بيكانه كمان هو موضوعه هو هو يتر شكل الاتصالات اليمني وبس يبواك بس الشرعية تكيد. وای ولی لورج اصلا بونمون خالقی ام آواهی با اینی منعی نیست اگر و شرطی خویم زرده این پی نگری یعنی او اگر مثلا و یا مثلا فرضن یا بی نیست برا چزه فروش لور لوری جائز <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أريق> مية ملك أرضًا ملك ما فهو ما يقول من تواب العظيم والعزيز ميها أما كش القاعدة إذا سقط الأصل سقط سقط الفرع أجرهات تاكيو بيخون تأ إعمال الكلام يا تأ شو زين شو من الجدالية معنى القاعدة يسقط التابع عند سقوط المتبوع تابع وقت متبوع نما يشنامين ساق طبيب ولكن لو سقط التابع لا سقط المتبوع أجرت التابعك لكانتك متبوع ساقط بوتابعك بكبير متبوع نما يعني وكمبيجي أصل تابعك إجلاه ولكن لو سقط التابع لا سقط المتبوع أجر <تصفيق> تابعك نما نابع يعني لازم نا كمتبوعكش بكبير الأمثلة نمونا الإيمان أصل. إذا سقط وذهب الإيمان ذهبت الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وعبادات المختلفة إيمان أصل أجرهات إيمان بكويت بونامينيات أعمال صلاة بتتبع كويت ولا لازمناك ناك أعمالك صلاة كل عملنا لرا نو بون سب الرأي مرجع تيجي ن كل عمل أحدي عمل. عمل. عمل بون مركزك مثلا مين روجناك روا بالنسبة الرأي وانا كتكفير ناكن روژونا که فرست تک ویدو که ز روزونا که هر ما هر ثعل ما هەندێک لەوانی بر یا برک نەبوو یا چنه یانی نبو, نبو،, نبو، اصل ایمانګه ولا اگر ایمان نما هم عمل سیات اگر حش لأن الموكيل أصل والوكيل فرع وإذا مات الموك موك موكل موكلة وإذا مات الموكل سقط الوكيل وكيلتيها حرب مرج موكلكتي أزل بيت شو كم موكيلتيها موكيل غزال وكيل جر كذا كذا وكيل وكيل فرع وكيل جر أصله وقت يم موكيل وكيل يا مثلا بنو من مر موكلكو خوي بهاش كناربت يعني توه جبوا إني وكالة كده ااا ثُم كم أصل والوكيل وكيله كش فرع وإذا مات الموكل سقط الوكيل أجر موكل مر وكيل خويه بخوش يبيه هنا بيه ااا خوش ساقتبه ثالثا إذا فاتت صلوات في أيام الحيض لا تقبل رواتبها لأن الأصل سقط وبسقوطه يسقط ال ثالث فارا اگر كان شن... نيوجاني نيوجا سنتكان لكات الحيضه او نيوجاني لكات الحيضه افوتو جنائك رواتبك شيشي صحقتبي مثلا شنو نيوج رواتبهم شانه كالسنه بوشي لان الاساس سقط اسود كفرزك الساقط بوه ديته السنه تكاني ساقطه لو بيسقلي يسقلي الفرع السنه تكاني كفرع مساقط بعد من الفروع سنه راتبه كان يختفر في التوابع ما لا يختفر في غيرها بشن بشن اه ها آه. الامثله في التوابع ما لا يختفر في غيرها لتابع كان شاو بوشي اكريه لهندشتى لو كان لغيري توابعه شاو بوشي نكره شاو بوشي كزن يعني بمعنى مثلا لبرشاوي نغري الامثله اولا يشترط في الوقف أن يكون الموقوف عقارا او مالا ثابتا شرطه مرجع الوقف وقت وقفا ما بكذا وقت للرايخوا ورثه كمال وقفكرا وكا ابي عقار بي عقار تيا مالي غير منقول مالي من غير منقول وكشي باغ باستان زبي مز... مال مثلا خانو بره امانه مالي مالتي أقاري مال سابتة فلا يصح وقف المنقولات إلا ما تعورف عليه أوش تانا كمنقول نقل أكريا جواز عز جواز جائز نهني بكيف إلا أش تانا قنبيك بعرف البيت يعني بعرف خلاصة مثل مثل كتب العلم أو كتاباني علم كتب مثل مثلا قرآن خلاص كتبي حديث صحيح بخاري نازم و أدوات الجنازة. أميرو أمراضي شي جنازة أوكي تابو توه نازنام أشترني كبو جنازة بكاريهن. ولكن لوقف وقف دارن بما فيها من المنقولات الصحي الوقف والتتابع. أجل هاتو مالك يكتب وقف. هاشت إجتماع مقول الشي كابو أوش يكتب وقف تياية. وقفك جائز يا جايزني. آه بوتي. يختفروا في التوابع. آه. شو كتابعين شو تكان حال مالكاتي يا تابعيتي يا. مالك هذا. واللي هو التاني أبراي جايزني. الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تم الخلق جاز أكله او لم يسكن حيوانك السرقة برضه. أجر خلقتي توابو فارنيشيا جايز. جايز. جايز. حيوان السرابريش يبتشكي على السكة. ترثه بتشكي بخويه ترثني. أجر خلقتي توابو جايز. بوتي يختفروا في التوابع مم. ما لا يختفروا في الأصل. تأجر حيوان سري نبري جايز بيخلو. لا اي اوه لم اقرسل نورينا اسكي دايك جايزة بيخوي بينا بنا لسر يختفر في التوابع ما لا يختفر في الاسعيسة باس الموضوع كمان كده عند أبي حنيفة و أبي يوسف و مالك و الشافي و الله تبعية لأمه في الذبح ماذا أبو حنيفة؟ الله أعلم أبو حنيفة شهد وها نبيا بينك شكراً لكم كارباشا باقي مذهب لصلاونا كالجايزة لبالحق ذكي في المقصة أصلا فمشي ذكات الج يعني سربريني او لم يتعرف سربريني دائك على ظمه لأن ذكاة أمه ذكاء له سربريني دائكي سربريني شبعه مع أنه لا يجزء أكله بدون ذبح بس بابي السربرين درس حيوان خوي نعم لو ولدته حيا اذا كان يحيط الدنيا توسر النبري جائزة بخي نعم أو اخرج من بطنها بعد ذبحها ووحي نعم لذلك حيواني قدر من هذا الحيوان تأسر من نوري أكله بخي نعم وكيف حاول هذه الشيء انه ثالثا من حلف ان لا يشتري خشبا أو اسمنت كزي كسيوني خوار ك مثلا دار جو مثلا نكره يا مثلا بنمونه شمنتو سيمن سيمن نكره او حديدا يا مثلا اسد نكره فاشترى دار مالك كريت من مال ما ني اتي اتيه تمانة يعني ما أسمع قلنا مكان سمان ودار واسن هيز ما ضيع بيع بوم مارهيني مار دواري فاشترى دارا وفي هذه الأشياء ولم يحنث أكر ما الله كي كريء ن بو تابعه يا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل دواري شمعة ديلك جدا أفن ديل أخد ديلك قديم هنا واسن وياه كده قر. لأنها تابعة فلم تصير مقصودة. شو كمانة تابع أصلينية. ويقتصر في التابع ما يقتصر في غيرها. للتابع كانت شو برشيء أو للغير تابع كانت شو الله وسلم على محمد وآل وصحبه وسلم. الله.